<متحدث> لما تظبط مودها اطلب حتى عني هتاخدها و امر و احلم بزيادة بس لو انت تقل مزاجها مش هتشوف وقت ما تحتاجها الا الوش لم او بزيادة بس لو انت تقل مزاجها مش هتشوف ف مش هتشوف وقت ما تحتاجها إلا الوش مدهة. اطلب حتى عني هتاخدها و امر و احلم بزيادة بس لو انت تقل لمزاجها مش هتشوف وقت ما تحتاجها إلا الوش السادة لما تصب أطمدها اطلب حتى عني هتاخدها و امر و لما تظبط مدهر تطلب حتى عنيها هتاخدها و امر و احلم بزيادة بس لو انت هتقل مزاجها مش هتشوف وقت ما تحتاجها